هَيَ هَتَ هَيَ هَتَ لِمَا تُعَدُّون إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ له قال رب انصرني بما كذبون قال ان ما قال لن يصبحن نادمين فاخذت الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء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 مَا أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا مَا أَرْرسَل النَّ مُوسَ وَأَخَااههَارونَ بِآياتِنَ وَسُنطَانٍ مُبِين إِلَ فِيرعَعونَ وَمَلَائِهِ فَسْتَكْ بَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَل فَقالَاوا أَنُؤمِنُ لِبَ شَرَعينِ مِثِْنَا وَقَمُهُ مَالَنَا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 وَأَوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَقَالُوا بُهْم وَجِلَتْ أَنَّهُمْ إِلَى راجعون رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون بِهِ به سامر تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنٌّ بالحق واكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات لفسدت السماوات والارض ومن فيه بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك الذين لا يؤمنون بالآخرة عن صراطنا كاذبون